ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب،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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السديل كي, كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم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 شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَا نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوِّتِ الْتُمْ لَا نَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لئن إن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن إن لا ينصرونهم ولئن إن صرهم لا الأدبار ثم لا ينصرون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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً ضاقوا وَبَالَ أمرهم ولهم عذاب أليم كما الشيطان إذ قال للإنسان اكفر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 وذلك جزاء الظالمين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت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 لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون